بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحيض قال رحمه الله ما يوجب الحيض ويوجب الغسل لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم دع الصلاه قدر الايام التي كنت تحضين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليه والبلوغ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار أوجب عليها السثرة بوجود الحيض فدل على أن التكليف حصل به وإنما يحصل ذلك بالبلوغ والكفارة بالوضع فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم وهي دينار أو نصفه على التخير لما, لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي ياتي امراته وهي حائض يتصدق بدينار او نصف دينار قال ابو داود هكذا الروايه الصحيحه وكذا هي ان طاوعت قياسا على الرجل ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها او تيممها غير الصوم فانه يباح كما يباح للجنب قبل اغتساله والطلاق لانه انما حرم طلاق الحائض لتطويل العده وقد زال هذا المعنى قاله في الكافي واللبس بوضوء في المسجد قياسا على جنب وانقطاع الدم لئلا تتغير قطنه احتشت بها في زمن الحيض طهر والسفره والكدره في زمن الحيض حيض لما روى مالك عن علقمه عن امه رحمهم الله ان النساء يرسلن بالدرجه فيها شيء من الصفره فيها شيء شيء من الصفرة الى عائشه رضي الله عنها فتقول لا تعجلن حتى ترين القفه البيضاء قال مالك واحمد هو ماء ابيض يتبع الحيضه وفي زمن الطهر طهر لا تعتد به نص عليه لقول ام عطيه كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا رواه أبو داود وتقضي الحائض والنفتاء الصوم للصلاة لحديث معاذة رضي الله تعالى عنها أنها سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواه الجماعة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 أنه يوجب الغسل ولا تطهر إلا بعد أن تغتسل فلا يمسع زوجها إلا بعد الاغتسال ولا تصلي إلا بعد أن تغتسل فقول الله تعالى يسأل عن المحيض قلوا أعدم يتزل النساء المحيط المحيض حتى يطهرنا فراها بعضهم فاعتزلوا النساء حتى يتطهرن اختار ذلك ابن جليل فاذا تطهرن يعني التطهر هو الاغتسال كما فسر بذلك بالسنه فاذا تطهرت فإنها تحل لزوجها وَكَبْلَ ذَلِكَ لا يجوز الا إِذَا عُدِمَ الْمَأْ فَإِنَّا تَتَيَمَّمْ وتصلي وَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا ذليل ذلك هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم أهل فاطمة بنت أبي حبيش دع الصلاة قدر عليها من التي كنت تهيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وقال عظى لحمى إن انه يجوز ان تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسلين لهم غسل واحدة وتؤخر المغرب وتعجل الإشاء وتغتسلين لهم غسل واحدة وتغتسلين الفجر وذكر عظى أن أم كانت تغتسل لكل صلاه دل ذلك على ان الحائضه الا بد لها اذا طهرت من ان تغتسل للطهاره يقول و... ثانيا يوجب البلوغ متى حاضت ولو كان عمرها تسع سنين فقد بلغت وصارت مكلفه كما تقدم قوله عائشه إذا بلغت الجاريه تجلس في امراه وجاء ذلك في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاتها حائض الا بخمار وقد تقول كيف صلاه حائض هل الحائض تصلي نقول المراد المراه التي قد حاضت اي قد بلغت المحيض ولو كان عمرها عشر سنين أو احدى عشر يقال هذه مرأة حائض يعني قد حاضت فمتى حاضت فقد بلغت فتكلف بالصيام وتكلف بالصلاه وتكلف بالاحكام ويكتب عليها العمل لها او عليها يدل هذا الحديث على انها قد كلفت الخمار الذي يستر الراس يعني يجب عليها ان تخمر راسها في الصلاه اوجب عليها الستره تبيع جهد الحيض فدل على انها مكلفة ان التكليف حصل به ولا تكون مكلفة الا بالبلوغ فدل على أنها قد بلغت ثالثا عليها أن يجب الكفارة بالوطئ إذا وطئ الرجل امرأته ذكر أنه يحرم وطئ المرأة وهي حائر أي لكوله تعالى فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربهم حتى يضفرن ولكن قد تغلب الرجل الشدة الغلمة ولا يصبر في يطأ في الحيض وقد يتساهل البعض وقد ينسى ينسى أنه حائض وقد يكره ويبطا وهو حائض وهي حائض وقد يكون جاهلا جعيلاً او جاهلا أو او جاهلا بالتحريم لا يدري انها حائض او لا يصدقها او لا يدري ان الحيض يمنع الوطن فاذا فعل ذلك بكل حالات فعليه كفاره هذه الكفاره وردت في هذا الأثر عن ابن عباس او هذا الحديث المرفوع انه كان في الرجل يطأ امراته اي حائر يتصدق بالدينار او نصف الدينار الحديث قال بعضهم إنه ضعيف ولكن يظهر أنه موقوف فتوى من ابن أباس أنه افتى بذلك وإذا كانت فتوى من ابن عباس فقد تكون الجهادية فلأجل ذلك يرى بعضهم أنه ليس عليه كفاره إلا التوبة يختار ذلك شيخ الإسلام من تيمية أن عليه التوبة وأنه ليس عليه كفاره لأعمالية ولكن هذا الحديث إما أن يكون مرفوعا فيكون شرعا وإما أن يكون موقوفا فيكون فتوى وفتوى حر الامه الذي هو ابن عباس فيعمل به وهذا الذي عليه الجمهور أنه يعمل به وأن الذي يطأ المراه وهي حائض عليه هذه الكفاره الدينار معلوم انه قطعه من الذهب يتعاملون به قديما ونصاب الذهب 20 دينار وقدروه بالجنيه السعودي أنه أربعة أخماس الجنيه يعني بالصرف وبالمقدار أربعة أخماسه فإذا كنا إن صرف الجنيه ثلاثمائة يعني صرف ثلاثمائة وخمسين فأربعة الأخماس أربعة الأسباع أربعة الأسباع مئتان فقال بالله عن الجنيه أكثر من الدينار اي بهذا المقدار فالدينار أربعة أسباع عن جنيه فعل فعلها وألزم بالكفارة فإن هذا مقدارها فالرجل يأتي رأت وهي هذه تصدق بدنار أو نصف دينار. كان أبو الأولى كذل رواية الصحية على الشك على دينار أو نصف دينار أو على التخيل يعني الأول خيار وكان بعضهم اذا كان الوطء في الدم الدميع في فور الحيضه دينار واذا كان في آخره أو قرب آخره نصف دينار الاحتياط دينار فردت ان الحديث جاء بالافضل الديناري ولكن الله توقف يقول وكذا هي ان طاوعت قياسا على الزوج اذا طاوعت ولم تدافعه فان عليها مثل ما عليه من هذه الصدقه واما اذا كانت مكره ودافعت ولم تستطع ولا شعى عليها فإن كان في الصيام في رمضان فإن الأمر فيه أشد ويكون عليه ما قضاء ذلك اليوم إذا كان في نهار رمضان وعليه الكفارة كفارة الوطئ في نهار رمضان ولا يباح بعد انقطاع اي قبل وسياره يممها غير الصوم غير الصوم والطلاق اذا طورت في اخر الليل انقطع دمها ولكن رأت أن تتسحر قبل ان يطلع الفجر وطلع الفجر وهي لم تغتسل أو كانت ببرية ولم تتيمم طلع الفجر عليها وقد أكدت الصيام فهل يصح نعم يصح الصيام والحال هذا وذلك لأنها قد أنتأت من الشيء الذي منع وهو أنقطاعها مثل الجنوب إذا أصبح جنوبا أدرك الفجر وهو جنوب يصح صيامه ولو لم يغتث إلا بعدما طلع الفجر أو أشهر الفجر والحاسب أنه يصح إن أخذ الصيام كما يباهي للجنوبكم للأغتساء الثاني الطلاق إذا طهرت ولم تغتسل أو لم تتيمم إن عدمت الماء إجاز الطلاق وصار طلاق سنة التهريم الطلاق الحائض مخافة طويل العدة والآن إذا طلقها قبل أن يمسها قبل أن يتركز فإنها تعد ذلك من عدة هذا الطفر تعده من العدة فذل ذلك السبب هكذا ذكر صاحب الكافي كذلك يجوز لبجواب المسجد بغضوء اللبذر المسجد بغضوء يجوز للحائض كما ذكروا أتمنى أنه يجوز للجنوب ولكن لا بد أن تكون متحفظة حتى لا تلوث المسجد إذا لم تكن متحفظة نزل من ذلك الدم وتنجس المسجد فلا بد أن تكون متهفلا أو أتؤمن قد امنت عرضت في أنه يتوقف عن الدمس ساعتين ثلاث ساعات لا ينزل عليها إلا في كل ثلاث ساعات نقط نصيرة فإذا أمنت إنها تجلس في المسجد يجد لها ذلك إذا انقطع الدم ولم تغتسل وجلست في المسجد لأجل اتماع محاضرة قياسا على الجنوب أن الجنوب يجلس له أن يجلس في المسجد لأجل اتماع محاضرة ولو يغتسل فالفائض إذا انقطع حيضها جلست في المسجد قبل أن تغتسل بعد أن تتوضى وأما جلسها قبل أن تظهر فقد تقدم أنه لا يجوز وإن كان تعليلهم مخافة تلويثة فإذا امنت أن تلوثه وكان هناك مصلحة جاز متى إن قطعوا الدم متى يعرف انه قد انقطع متى احكم بطهرها يقولون ان تحت شيئا بقطنة يعني تدخل للك في الرحم فاذا خرجت القطنة ليس عليها دم بيضة لم تتغير فإنه علامة على عماك الطهرة لا تتغير القطنة مهتشت بها في زمن الحيض يعتبر الطهر وهسر ذلك في القصة البيضة ثم يقول الصهرة والكدرة في زمن الحيض حيض يعني ترى الدم مثلا في اليوم الأول وفي آخره ترى صفرة ثم يرجع إليه الدم في اليوم الثاني ثم ترى بعده صفرة ثم بعد خمسة أيام تعرف أن الدم لم ينقطع وأن زمن الحيض باقي ولكن يكون معائض صفرة وكدرة في ذلك اليوم فلا تزال حائضا حتى تتحقق قطع الدم وتتحقق الطهر فالصورة وكدرة في زمن العادة حيض أذكر مالكا عن ألكمه عن أمه أن النساء كن يرسلن بالدرجة بأشياء من صورتي إلى آئشة الدرجة وعاء من معدن أو نحوه، المرأة من حرصها على الصلاة تحتشي بقفنة ثم تجعلها هذا الفق الدرجة ثم ترسلها إلى عائشة هل أنا قد طهرت هذه القطرة قد احتشيت بها هل هذا علامة الطفر يرتلنا بالدرجة بأي شيء من الصفرة إلى عائشة يعني بذلك القطن أي شيء من الصفرة تقول إذا تعجلنا تأترين القصة البيضة أقال مالك أحمد القصة البيضة ماء أبيض يتبع الحيضة يكون يكون يخرج من أعلن عند انتهاء الحيضه يشبه الجص شيء أبيض يخرج علامه على ان هذا هو اخر الحيضه يراه بعض النساء وبعضهن تقول لا اعرف هذه القصه ولا ياتيني هذا ولا أعرف هذا الماء الابيض في هذه الحال علامه طهرها أن تحت شيء وأن تخرج القطنه التي تحتشي بها بيضه ليس بها شيء من السفره يقول السفره والكدره بعد الطهر طهر وفي زمن الطهر طهر اذا رايت اي طاهر صفرة فلا تعدها ولا تترك لاجل الصلاه هكذا نفس العلماء ذكر عنهم يعطية إهداء الصحابيات تقول كنا لا نعد الصورة والقدرة بعد الطهر شيئا ولا شك أن ذلك عن اطلاع من النبي صلى الله عليه وسلم إكرار أنه يرين الطهر وبعد الطهر بيومين أو ثلاثة أيام تأتيها يا عن كدرة هذه الصفرة والكدرة لا تعدها بل لا تمنعها من الصلاة ولا تمنع زوجها منها لكن بعض النساء تطفر بعد أربعة أيام وتبكى طاهرة اليوم الخامس ثم يعود على الدم الذي هو دم العادة بلونه وبرائهة اليوم السادس والسابع في هذه الحال أن أتحكك أنه حيض هذا الذي عاد عليها في زمن حيث تكون آدت في سبعة أيام ولكن اليوم الخامس ما رأيت به شيئا أو رأيت شيت ولم أرى شيئا إن هذا اليوم الخامس الذي دخل هذه الحيضه تصلي فيه ولكن اليوم السادس السابع الذي عاد إليه أن يقول ان عليها أن تجلس هكذا وتقبل هائض وأنه الصوم ولا تقبل الصلاة وذلك لأن الصوم إنما هو شهر في السنة ولأنه إنما تحيض به ستة أيام أو سبعة من نحوها ولم شقة عليها إذا خرج رمضان أن تقضي أياما ستة أو سبعة التي أبطرتها في رمضان بسبب الحيض، وهو لا يتكرر بخلاف الصلاة فإنها تتكرر كل يوم وإذا تركت الصلاة سبعة ايام او عشرة ايام من اي في زمن الحيض من المشقه عليها أن تقضي ذلك كل شهر ان تقضي كل شهر صلاة عشرة ايام او عشر يوما او نهر ذلك فعفيه عن الصلاه ولكن بعد الطهر تستقبل الصلوات اليوميه والتطوعات يوم اشبهها ذكر عن معاذا كانت تعالت عائشه رضي الله عنها ما بال الحائض تقرا الصوم ولا تقرا الصلاه تقول فقالت عائشه حروريه انت الحروريون هم الخوارج وكانوا لتشددهم يلزمون الحائض بقضاء الصلاه فقالت معاذ لست بحرونيه ولكني اسال عائشه ذكرت لها الدليل قالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه رواه الجماعه كان معاذ تساءلت عن العله ولكن عائشه اخبرتها بالدليل والواجب الاقتصار عن الدليل كذلك كانت أم سلمة كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تأقعد في النفاس أربعين ليلة لا يعمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس أقولها من نساء النبي نعروه أن زوجاته التي في المدينة ما حملت إهداء ولا ولد أحد منهم فيمكن أن المراد خديجة التي ولدت له أولادا بمكة ويمكن أن المرادة بنسائه أبناته أبنات أولاتي يكن يلدنا يحملنا ويلدنا ويمكن أن المراد بنسائي أكاربه أكاربه أكارب نسائه هكذا ويمكن أن يدخل فيه النأمة أمارية التي ولدت له ابنه إبراهيم والحاصل ان هذا دليل على أن نساء الصحابة لا يقضين أيام النفاس ولا يقضين أيام الحيض قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في المستحاضة ومن حدثه دائم قال رحمه الله ومن جاوز دمها, دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة لأنه لا يصلح أن يكون حيضا فإن كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها ولو كان لها تمييز صالح بعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم حبيبة رضي الله تعالى عنها كفي قدر ما كانت تحدث في حيضتك ثم اغتسلي وصلي رواه مسلم فإن لم يكن لها عادة أو نسيتها، فإن كان دمها متميزا بعضه أسود تخين منتن وبعضه رقيق أحمر وكان الاسود لا يزيد على اكثر الحيض ولا ينقص عن اقله فهي مميزه حيضها زمن الاسود فتجلسه ثم تغتسل وتصلي لما روي ان فاطمه بنت ابي حبيش رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله اني استحاض فلا اطهر أفأدع الصلاه فقال لا ان ذلك عرق وليست بالحيضه فاذا اقبلت الحيضه فدع الصلاه فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي متفق عليه وفي لفظ إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضأي إنما هو عرق رواه النسائي وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما رأت الدم البخر أي فإنها تدع الصلاة إنها والله إن ترى الدم بعد أيام نحيضها إلا كغسالة ماء اللحم وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فهي متحيرة يتعلق هذا الفصل بالمستحاضة وهي التي يستمر معها الدم يطبق عليها وتعرف أنه ليس كله عدم حيض فإن بعض النساء من الصحابيات كام حبيبه استحيضت سبع سنين لم ينقطع عنها الدم وبعضهن اكثر واقل فذكروا ان لها اربعه اسماء الاولى المعتاده والثانية المميزة والثالثة المتحيرة والرابعة الملفقة فيقول إذا جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضه المستحاضه هي التي يطبق عليها الدم واخذوا ذلك من قول فاطمه بنت ابي حبيش يا رسول الله إن امرأة استحاض فلا اطهر افلا ادعوا الصلاه <تصفيق> قال لا انما ذلك ارق وليس بالحيضه هكذا جعل سماه ارقا واذكروا في بعض الروايات اسمه العازل يعني هذا العرض انفجر فكان سببا لاطباق الدم وعدم توقفه فلا تدعو الصلاة لو كلا لا يترك في الصلاة عشر سنين عشرين سنة إذا كان ذلك تاركا لهذه العبادة الكثير من النساء إذا استمر معها الدم وعشرة أيام الدم العادة ضاقت بها الحال كيف ينضي علي ثلوه الشهر وأنا لا أصلي هذا ذلك على ان المسلمة لا بد أنها تأسف إذا طالك مدة تاركها للسلام تحب الصلاة وتحب القراعة وتحب دخول المسجد وتحب مسجد المصحف فكيف مع ذلك تترك الصلاة مدة طويلة هذه هي المستحاضة إذا زاد على خمسة عشر يوما فقد تقدم أن أكله يوما وليلة وأكثره خمسة عشر يوما بلياليها فلا يفلح إذا زاد على خمسة عشر أن يكون كله حيض. هكذا ذكر أكثر العلماء وهناك قول ثاني انه يصلح ان يكون أيضا اذا زاد يوما او يومين اذا كان سته عشر او سبعة عشر وصار كله على حد سواء الا يختلف اوله وسطه وآخره يعني في لونه وفي رائحته وفي كثرته وفي الامه الم يتغير فيرى بعض العلماء ان فلان من ان يعد كله حيضا وقالوا ان المستحضه هي التي يطبق عليها الدم الشعر كله والشعرين كله واما التي ينقطع بعد خمسة عشر ستة عشر ثمانية عشر فإنه يكون كله حي وبالأخص إذا طالت أيضا مدة الطفر فإذا استمر معها الطفر أربعة عشر ما رأت الدم ثم جاءها فإنه قد يزيد قد يستمر معها عشرين يوما ويكون مدة من أربعة أشهر ثلاثة أشهر يتحجر الدم ثم خرج بعد ذلك متواليا عشرين يوما ثمانية عشر يوما وكذا ففاصب أنه يرجع إلى معرفة النساء المتحاضة إذا كان لها عاده قبل الاستحاضة جلستها ولو كان لها تميز صحيح قوله صلى الله عليه وسلم إلي أمي هبيبة ابنت جحس أختي أم المؤمنين زينب قال لها أم كثئي قدر ما كانت تهبسك حيظتكي ثم اغتسلي وصلي هذه التي يكون لها عادة عادة أهل كل شهر سته أيام أو سبعة أيام أو حتى عشرة أيام كل شهر تعرف عادتها أنها ما تتغير فمن من تكون عادة خمسة أيام ثم ينقطع ثم تطهر ومن سته ومنهن سبعه او ثمانيه او تسعه فالحاسب ان هذه تسمى المعتاده ابي هذا الحديث يقول ان كذي قدره ما كانت تحبسك حيضتك يعني قبل الاختلاط ثم ارتكب لي وصلي ولو ان الدم لم يزل إذا كانت تأتيها مثلا كل شهر في اليوم الثالث كل شهر أو يتقدم في اليوم الثاني أو في اليوم الرابع وتطفر في اليوم العاشر فإن هذه معتادة قرأها في أول الشهر ستة أيام من الثالث إلى التاسع أو إلى العاشر فهذه معكدة اختلط عليها بعد ذلك الدم فيقال لها أمكذي قدر ما كانت تهبسك أعظتك أمكذي من الثالث إلى العاشر او من الثالث الى التاسع قدر ايامك وقال صلى الله عليه وسلم ايضا لفاطمه بنت ابي حبيش ادع الصلاه ايام اقرائك يعني ايام حيضك ثم اغتسلي واصلي فدل على انها اذا كانت تعرف ايام اقرائها فانها تجلسها فإن لم يكن لها عادة أو نتيجتها فتعمل بالتمييز إذا كان دمها متميزا بعضه أسود سخين منتن وبعضه رقيق أحمر تسمى هذه مميزة جاء في الحديث أن دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر فإذا كانت تميز يأتيها مثلا ستة أيام أو ثمانية أيام أسود أو غليظ أو منتن له رائحة أو كثير فهذه تسمى مميزة تجلس أيام الدم الكثير يعني يعرف بأحد أربعة أشياء إما بغلظه ودمج اكتحاضة إلى واما وإما بلونه لونه اسود ودم الاتحاضه احمر واما بكثرته دم الحيض كثير ودم الاتحاضه قليل واما برائحته دم الاتحاضه ليس له رائحه مثل الصديد وغساله اللحم واما بالامه دم الاتحاضه له الام ليس له الام ودم الحيض له الام هذه تسمى مميزه فتجلس ايام الدم الغليظ او ايام المنتن او ايام الكثير او ايام الاسود بشرط اذا كان الاسود لا يزيد على خمسة عشر يوما ولا يقل عن يوم وليله لا يزيد على الترحيب العنقص عن اقله تسمى هذه مميزه ترحيبها الزمن الاسود تجلسه من كل شهر ثم تغتسل وتصلي الدليل ذلك هذه الغاطمة ابنك أبي حبيش قالت يا رسول الله أني امرأة مستحافة لأبصر أفعدها الصلاة القاللة إن ذلك يؤركون وهو عروق يمكن أنها رواية وليست بالحيظة فإذا أقبلت الحيظة وأدعي الصلاة فإذا أجبرت فأدعي أغفر عنك الدم وصل لي فأقبلت الحيضة كيف تعرفها بالتمييز أي تميز هكذا في رواية إذا كان دم الحيض فإنه أسود أن يعرف يعني يكون له رائحة أو يعرف أن يعرفه النساء إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر الذي ليس بأسود بل بل أحمر أو خفيف إذا كان الآخر فاتوّم اي فانما هو إرد وقد امرت بان تتوضع لكل صلاه وذلك لانه يعتبر حدثا دائما والذي عليه حدثا دائما توضع لكل صلاه كصاحب السلسله يقول ابن عباس ما راى الدم البخر يعني الغليظ او المنتج البحر هو الممتن الذي له رائحة منتنة ما رأت الدم البخار أي فإنها تدعى الصلاه ثم يقول إنها والله إن ترى الدم بعد أيام محيطها إلا كغسالة ما اللحم هذا المستحضة يعني بعد أيام محيط التي أيامها المعتادة، لا ترى أيضا إلا مثل غسالة اللحم، غسالة اللحم اللحم إذا غسل بعدما يذبح أشعة أو ناقة يكون غسالتها فيها شيء ما يتغير. أما إذا لم يكن لها عادة. ولا تميز ليس لا تميز فهي المتحيرة يأتينا حفظ قال رحمه الله فتجلس من كل شهر ستة ستا أو سبعا بتحر حيث لا تميز ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه لحديث حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله اني استحاض حيضه شديده فما ترى فيها قال انعت لك الكرسف فانه يذهب الدم قالت هو اكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا قالت هو اكثر من ذلك قال فتلجمي قال فتلجمي قالت انما اثج ثجا فقال لها سامرك بامرين ايهما فعلت فقد اجزا عنك من الاخر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 وكذلك تفعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وتتوضأ في وقت كل صلاة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش وتوضأي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت وقال في المستحابة وتتوضأ عند كل صلاة رواهما أبو داود والترمذي وتنوي بوضوئها الاستباحة لأن الحدث دائم هكذا يقول في المستحاضة المعتادة المتحيرة تجلس من كل شهر ستا أو سبعا بتحري هذا إذا كانت معتادة فإنها تتحرى أيام عادتها فإذا كانت متهيرة فإنها تتحرى وتجلس من كل شهر هلالي ستة أيام أو سبعة هذه التي لا تميز لها وليس لها عادة بعد هذه الستة والسبعة تغتسل وتصلي وتصوم بعد غسل المحل تغسل فرجها وتعصبه ثم تتوضأ لكل صلاة جاء بهذه اليوم لحبيبة منتجاش وهي أيضا أخت زينب يعني زينب لها أختاني واستحاضة أم حبيبة وكذلك حمنة هكذا هذه حمنة جاءت وقرت يا رسول الله اني أستحاض حيبة شديدة قد منعتني الصلاة فما ترى فيها فقال لها أنعة لك الكرسوف الذي هو القطن يعني احتشي به وإنه يمسك الدم يذهب الدم ويمسكه قالت هو أكثر من ذلك يعني كانت تقول إذا احتشيته بقطن كثير ما أمسكه ولم تصفه قال فاتخذي ثوبا يعني استثفلي بثوب قالت هو أكثر من ذلك يعني أنه إذا يمسك هذا الثوب قال فتلجمي يعني تحفظي بلجام يمسكه فقالت هو أكثر من ذلك انما عثج ثجق يعني عبارة عن أنه, أنه كثير يخرج بكثرة فقال الناس أسأمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزعانك من الآخر هذا الأمران أولهما أن اعتست ان تجلس ستة أيام او سبعه وتصلي بقيه الشهر والامر الثاني ما ذكر هنا وهو الجمع بين الصلاتين الجمع الصوري ان تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل الاما غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغسل غسلا واحدا وتغتسل الصبح فيقول ان كويتي عليهم فأنت أعلم على هذين الأمرين أخبرها وكأن هذه ركلة من ركلات الشيطان يعني أن الشيطان هو الذي يتسلط على الحنسان فتسبب يتسبب ففجر هذا العرض يقول تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله إذا كانت لا تميز فتجدت من كل شهر ستة ايام او سبعة ايام هذا هكذا ارشدها ثم ارتسلي حتى اذا رأيت انتي قد طفرتي واستنقأتي يعني خفت الدماء او اتحفضتي فصلي اربعان وعشرين هذا إذا كانت التحية سته أيام أو ثلاثة وعشرين إذا تركت أو صلاة ثلاثة أيام سبعة أيام وعيامها وصومي فإن ذلك يجزي وكذلك ما في كل شهر إذا تترك الصلاة ست أيام سبعة أيام بقيت الشهر تصلي ولكنها تغتسل تغتسل بعد ستة ايام وتتوضا لكل صلاة وان استطاعت أن تجمع الصلاتين بغسل واحد منه هو افضل يقول كما يظهر النساء كما تحيض النساء كما يظهر لميقات حيضهن وقهرهن هكذا الحديث المسندي والسمن ثم يقول وتتوضأ لوقت كل صلاة قال ذلك أو جاء ذلك بهذه الواطمة فنت أبي حبيش وتوضأ لوقت كل صلاة حتى يجي الوقت الثاني وذلك فيما إذا خرج بين الصلاتين دم أما لو توضعت للظهر وتحققت انه ما خرج منها شيء بين الظهر والعصر فإنها تصلي العصر بوضوء الظهر وكذلك لو توضعت للمغرب وبقيت على طول ما ظهر منها نقط الى وقت العشاء اجاها ان تصلي العشاء بوضوء المغرب وذلك لأن العلة الناس تتوضع لكل صلاة هو فروج هذا الخارج فإنه يعتبر ناقضة كذلك أقول وتتوضع المستحابة تتوضع عند كل صلاة هكذا في السنة وتنوي بوضوعها الافتباحة يعني استباحة الصلاة إلا أنها تطهر لأنه بعدما تنتهي من هذا الوضوء يرجع عليها الدم يأخذ منها بعد لحظة أو لحظات عادة وإن كان النساء يتفاوتنا ذلك يتفاوتنا منهن من ينقط مع هذا الدم طوال النهار والليل ما يتوكل، ومنهم من يتوكل ساعة ساعتين نصف النهار، ولكنه لا ينقطع قال رحمه الله، وكذا يفعل كل من حدثه دائم لحديث النبي صلى لحديث صلي وانقطر على الحصير ضواه البخاري، وصلى عمر رضي الله تعالى عنه وجرفه يدفع دما.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 الذي لا يتوقف البول معه لا يقدر على الإمساكه وكذلك صاحب الريح الذي يخرج من الريح من دبره ولا يقدر على الإمساك وكذلك من أبيه جروح الجروح سياله لا يقدر على الإمساك هذا يصلي على حسب حاله ولو كان الجرح أو البول يتكاطر يسمى صاحب حدث دائم فيتوضع لوقت كل صلاة هكذا ما في هذا الحديث ان عليه السلام قال لها اصلي وإن قطر الدم على الحصير الحصير هو الفراش الذي يحمل من الخوص النخل من الخوص يعتخذونه مصلى هكذا رواه البخاري وفي الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه صلى عمره وجرحه جارهه يسعب دم لما أنه طعن صار الدم يسيل استمر يسيل الى ان مات رضي الله عنه ولم يتوقف فصلى واجره يذهب لانه لا يقدر على امساكه وليس فيه دليل على ان الدم لا ينقض وليس فيه دليل على ان الدم طاهر وانما هذا حدث دائم كصاحب السلس لو ترك الصلاة ما توقف الدم فهمر رضي الله عنه قال لما كيل له الصلاة يا عمر يا امير المؤمنين قال نعم إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة إذ صلى وإن يرحوه يتعب دم هذا يتعلق عب يذكر بعد ذلك حكم وطء المستحاضة واختار الماتن أنه لا يجوز يحرم وطء المستحاضة وذلك لأن هذا الدم الذي معها هو الأذى الله تعالى يقول يسألونك عن المهض كله هو اذى فتزل النساء في المهضة ولا تقلبهم حتى يطهرن هذا لأنه دم ولأنه منتن ومستقدر واذا رطئ الحائضة او المستحاضة وإنه يتنجس ويتلوث وينغمس في هذا الدم فلأجل ذلك قالوا كما أن الحائض لا, ت... لا توفى فكذلك المستحابة العلة واحدة وهو الأذى نأتف <تصفيق> عند هذا يا الله عنه صلى الله عليه وسلم